أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ فِيهَا آيَاتٌ وَيَلَعَن لَّعَنَتُكُمْ تَعْقِلُونَ مَا سَنُرِقُ عَلَيْكَ أَحْسَنُ الْقَصَصِ بِمَا أُلْهِيَ هذا هَذَا الْقُرْآنُ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ألن يفسد ابيها ادت ان رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم كاذبين ألن يا ابن منى لا تقتسخ حياك علىات وكيف يكيد لك كيدا إن الشيطان لينسان عدو منب وذلك يسبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم من عليك وعلى ال وَبَنَا اتَّخَذَ على عَلَى أَبِيكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي سَفَوَاتِ وَكِتَمِ آيَاتٌ لا إلي ان قول لو سكت واقول احب الى ابينا مما ونحن عصبة انما ابا لا ضلال مبين اوتيه <أطوك> وَرُضِيَ يَحْمِلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَحْمِلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَدْعُونَهُ دَعْوَةً صَالِحَةً أَلَقَامَاءَ لا تَقْتُلُ يُوسُفَ وَأَلْقِهِ فِي الْغَابِ يَأْكُلْهُ الذِّئْبُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ تَخَافُ وَهُمْ مِنْكَ حَاسِدُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ يَقِفُونَ أُفِّيَ لِمَعْنَى وَعْدٍ يَرْفَعُ وَلَنْ عَدْوَاءَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالُوا إِنَّ لَيَحْزُنُنِي أَمْ حُنَزُبُدِي وَأَخَافُ كَلَّا وَالْجُبِّ وَالْمُنَبِّئِ إِنَّا إِلَى رَبِّكَ لَمُنقَلِبُونَ فَلَنَّمَا ذَهَبَ بِهِ أَجْمَعُ وَأَن يَجْعَلُوهُ فِي وَيَابِثِ الْجُنْدِ وَأَوحينا إِلَيْكَ لِتُنذِرَ اتنا نذبحنا ربيق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عن متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كن منا وجاء على قميصي بدم كذبه طالب ثوما لكم ان فسق فَأَظْهَرْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ دُونَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مُضَارِّينَ وَقَالُوا لَن نَّشْتَرِيَهُ مِن نَّاصِيَةٍ اَكْرِهُ الْمَسْوَى اَكْرِهُ مَسْوَاهُ عَسَى اَن يَنكَعَ عَلَينا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَمَا هِيَ وَلِيمٌ نَّعْلَا أَمْ هُمْ وَلَاتِينَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حِطَمًا وَعِنَّا وَكَذَلِكَ مَجِّدْنَا التي ورث بيت منى عن نفسي وغلقت الابواب وقال ليس قال معاذ الله انه ربي احسن مسكن انه لا يخلف العليم لَا قَادِرَ عَلَىٰ أَن يَرْمِيَ بِهِ وَهَمَّنَا بِهَا لَوْلَا أَعْرَابَهَا نَرْضِي كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن بَأَكَمَ دَادَ وَقَدَّمَ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى يَأْتِيهَا لَدَبَّا قَالَ مَا جَبَأُ مَنْ أَرَادَ بِأَنْفِيك سُوءٌ أَمْ إِنَّهُ أَن يُسجَنَ أَوْ عَذَابٌ لهي راودة علم نسيه وشريف شاهد من اهلها ان كان خميقه قد من قبله ففاض فوهه من الكالمين وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ بِدَنٍ مِنْ دِبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهْوَ مِنْ صَادِقٍ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ بِدَنٍ مِنْ دِبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ يوسف اعرض عن هذا والتوصيل لن يكن انك كنتم من القاطئ وقال نسوة في المدينه اتى عجيب قراد فتاها عن ان كادوا يحيطون به من كل جانب اذ بزغ نورهم فسبحوا في ظلمات الليل قلننا سمعت بمكرهم لقد علقت إليه واعددت لهم متكئا وامأت كل واحدة منهن نساء نَمْ وَقَالَ تَخْرُجُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَمَطْعَنَّا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَلاَ يَكُنْ لَّذِينَ كَفَرُوا أَنصَارًا وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ أَوْ لَيَكُونًا مِّنَ لِيَومِ أَحَدٍ إِلَيْنَا مِنَ مَا يَدْعُونَ إِلًا ۖ وَإِن لَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ نُورًا وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ له ربه فطرف إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلْنَا مِن دَارٍ أُخْرَىٰ يَسْجُنُونَ هُنَاكَ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُمْ فتْيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي دُونَ أَسْرِ قَمَرٍ وَقَالَ الْآخَرُ مِنِّي أَرَى أَحْمَرَ كَوْكَبًا يَخْبُو ضِياءُ الطَّيْرِ مِنْ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَعَلَى لَا يَأْتِيكُمْ عَذَابٌ مِنْ طُولِ قَامِهِ إِلَّا نَقُضِ تَأْوِيلَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَا يَسْمَعُ قَوْمَ لا وهم هم إِبْرَاهِيمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ بِآخِرَتِهِمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ آبَائِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِعْقَابَ مَا كَانَ لَنَا بِاللَّهِ مِنَ النَّاسِ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَ يُجِئْنِيَ الْآلِهَةُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا تَنزِيهُ سم فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهُمْ ظَالِمُونَ إِنَّ حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ربنا القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي بعيد اننا احاكمكما فيسير ربكم خنوق وانما الاخرة هي السلب فتاكل ويرون يرون وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَوْمًا كَافِرِينَ نَحْنُ كُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ الْمَلِكُ أَمِينٌ أَرَاهُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانِي يَخْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ ذُلَاتٌ إِبْرٍ وَأُخْرَى بَسَات أيها الملأ في رؤياي إن من الملغى استم في رؤيان ان كن في الوفيا تعبرون ان الله احلام وما نفس بكوا الاحلام بعالمين يَخَوَّلَنَّ الَّذِينَ نَجَا مِنْهُمَا وَالذَّكَرَ بَعْدَهُم نَّتِمَّ أَنَ عَلَدُّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَن يُنَصِّبَ فُسْتَنَ اسْبِنَاتٍ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ ذَكَرٌ حَبْلٍ وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْبَعٌ إِلَى النَّاسِ عَلِمٌ نَعْلَمُ قَالَ تَدْعُونَ سُبْعَةً نَّبِيًّا سَمَا حَقًّا تَزْرَعُونَ قِيتًا بُنًّا تَأْكُلُونَ فِيهِ قُلْ إِنَّمَا قَلِيلًا فَسَدٌ شِبَابٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قليلا لَمَّا نَادَوْهُ قَالُوا سَلَامٌ مَا جَاءَ أَمْرٌ وَسُولٌ قَالُوا ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ تَسْأَلُهُ مَا بَالُ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ لَمَّا الْخَطْبُ كُنَّا إِنْ جُرِئْتَ لَيُوسُفَ عَنِّي قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ لَتِرَاءَتِ الْعَدْلِ الآنَ حَفَّ صَفَّ حَقٌّ أَرَاهُ وَسْوَنَ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ لَا لِكَيَ عَلِمَ أَمَّنْ لَمْ أَخْنُ بِالرَّدِّ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْبِي شَيْءَ الْخَائِنِ وَمَا أُبْدِئُ لِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ كُونِي بِمِ يَا خُيُونُ نَسِي فَلَن نَّجْعَلَنَّهُ أُذُنًا إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جعلني على عَلَى خَدَا إِنِّي أَظُنُّ إِن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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقِيمُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ قَالُوا أَطُعُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُقِلُّ كَيْن وَأَنَا خَيْرٌ مِنْ فإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِثَلَاثِينَ لَنَقْعَنَّ عَنكُمُ الْعَذَابَ وَلَا تُقَرُّونَ قَالُوا سَنُرَاعِدُ عَن مُؤَاذَاهُ وَإِنَّا لَسَاعُونَ وَقَالَ لِكِتْيَانِ مِعْلُ بِرَاعَتِهِم فِي حَالٍ لَّعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ مَاءً إِلَى مِن قَنَبٍ إِلَى أَهْلِهِمْ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَدِيمٍ قَالُوا يَا أَبَانَا منعا لَكَيِن فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ بَطَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَسِفِّي مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ الْأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمُ جَدُّوا بِعَطَائِهِمْ رُدَّ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَدْرِي بِالَّذِي بَاعَتْهُ مَرَدَّتْ إِلَيْنَا وَأَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَهْلَنَا وَنَزَادُ كَيْ نَدْعُو لَا مَلِكَ سِنُّ يَا كِيب قَالَ لَمْ أُرْسِلْهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتِيُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ اه قام بكم ترنا ما اتي يوم رتق قام الله علاما ما نقول وكين وقال يا بني لا تدخل من باب واحد وادخلهم من ابواب متفرقه وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ مُتَّنِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهم لَمَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِهِ عَبَدُوا قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَبِعْ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ وَقَالُوا إِنَّا لَسَاحِرُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لما ذهجم بجهادين جعل الثقاع في رحم اخي يا على الثقاع في رحم اخي ثم المذلم مؤذ ايتها العير انكم يفارقون قالوا واقبلوا على من نلاستدعون قالوا نقتضوا عهد الملك ولمن جاء اديهم بعيد ولمن ذا بِنيتمُ بعيرٍ وأنبُهُ بعيرٍ قالوا تَعَالَى لقد عليكم ما جينا لنفسد في الأرض وما بقينا قالوا ما جزاء يُظْهِرُهُ سَبَدَ ادِي أَوْعِيَتِهِمْ قَبْلًا عَنْ آخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجْنَاهُ مِنْ عِنَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ ما كان ليخذق اخاكم في دين الملك الا اي شاء الله يرفع درجات من اشاء وصفو عليه اي من عليم قَالَ قَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ فَضْلٍ فَأَشَرَّ مَا يُخْفِينَ فِي سِفِّهِ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّا كَانُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَكُونُونَ قَالَ يا أيها لَهُ أَدَبَ شَيْخٍ كَبِيرا سَخَّ أَحَدَنَا مَكَانًا إِنَّ ذَرَّاتٍ مِنَ الْمُسْكِينِ طَالَمَا عَادَ اللَّهُ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا لَنَا وَجَدْنَا مُتَعَاعًا عِندَهُ فَلَمَّا مَسَّهُمُ السُّوءُ مِنْ خَلَفٍ نَذِيَّا قَالَتْ جِبْرَهُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ الْمَوْتُ قَمْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِ مَا فردتم في نفسه فَلَن أَبْرَحَ أَرْضًا حَتَّى يَأْمَنَنِي أَمِينٌ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَجْمَعُونَ إِنَّا أَبِيكُمْ تَقُولُونَ يَا أَبَانَا بَرَأْنَا كَرَقًا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فيها وإنا بل ثورثنا ان قصص امرى فصدرا الجميع اسال الله ان يكفي من جميعا ان هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابي ضيعنا من الحزن فهو كظيم قال يا تالله تفتذكر يوسف حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين والا انما اشتود بك وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم يا بني نذهب فتحسسني وصف واخيني ولا تياسمروا قل إِنَّمَا هُمْ لَا يَنْتَصِرُونَ وَفِي اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ كَافِرُونَ بَلْ مِنَ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ قَوْلًا أَيُّهُمُ الْعَزِيزُ مَتَّنَا وَأَهْلَنَا ضَرُّوا وَجِئْنَا بِضُرٍّ وَجِئْنَا دَارِ الطَّائِفِ مُجْتَاحِينَ فَأَوْقَلْنَا مَنْ كَمَلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجِدُ الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل قدمن الله علىنا ان منه من يثتي ويصب فان الله لا يضيع اجرا المحسنين وان سموان لقد اثرك الله علينا وان كلنا خاطئين اُسْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُغْرِقُ رَأْفُكُمْ وَهُوَ خَافِرُ الْمُحِ مِنْهُمْ بِقَنْصِهَا فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَكْبُرُونَ وَاسْمُنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ, قال إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَهُ لَأَنْتَ فَنِّي دُونَ قَالُوا تَمَّ اللهُ إِنَّهُ مَتَى فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا لَسِيرُ الْطَّاعِمِ عَلَى وَجْهِهِ تَغَضَّبَ صِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالَ يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّ كُنَّا خَاطِئِينَ أَلَسْتُؤْفِكُرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا بَدَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ فَأَنَابُوا لئن ابي وامي وطال دخول مصر ان شاء الله امين ورفع ابوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي ماذا تامل رؤيا من وقد انقد جه عليها ربي حقا وقد احسن بي ان اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد بِأَنَّ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب اطلعت فمن الملك وعلمت مني انك انت احادي ساقل السماءات والارض انك في الدنيا والاخره توفني مسلما والفقني بالصالحين لَيْسَ كَمِنْ أَنْبَاءٍ وَلَكِنْ فِيهِ إِلَيْهِ وَمَا تُكَذِّبُ إِلَّا كُلُّ أَجْمَعٍ أَمْرُهُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ وَمَا أَسْطُرُ مِنَ اسْمٍ فَأَسْأَلُهُ عَلَىٰ مَا يَجُدُ إِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِّعَالَمِينَ وكَأَنَّهُ آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُرْجُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّا مُحْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اتأمن ان تاسيا واشيه من عذاب الله او تاسيا مصاع دغسوا وهم لا يشعرون الهذني تديني ادعو فسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العظيم القدوس وما اضلنا من قبلك الا رجالا نوح أَسَلَمَ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ وَلَبَاثُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اسْتَقَامُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَشَاءَ إِلَّا السَّيَأْتُرُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَرِبُوا جَاءَ أَمْرُ نَصْرٍ فَلَنُجِيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لا كان في قطط من عبره لأولي الامانه ما كان حديثي مفترا ولا كذبا تصديقا الذي بين يديه وتصديق كل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم مؤمنين